موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من وان لم يأتوا شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم ايهم أشد على الرحمن ثمَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَّلَ بِيَأْصِلِيَّةٍ كاهتمم ما قضيا ثم من يج الذي ونذر الظالمين فيها عجبيا <تصفيق> ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين ونذر الظالمين, الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم فَرَوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَلْكَنَّ قَدْ لَغُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَلِئَالِهِ قُلْ مَنْ كَانَ فِي <تصفيق> الظَّلَالَ فَلْيَمْدُدْ لَهُ رَحْمَانُ مَدَّ حَتَّى فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثوابا وخير مردا